وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لن نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين تفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 أي همّت قد جاءكم الرسل بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكما